كانوا اشد منهم قوها واساروا الارض وعمروها اكثر مما عمروا وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُهُ الْبَرْكَ قَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم في سواء تكافونهم كخيفتكم أوفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 كانت تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه تعالى سبحانه تعالى عما يشكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 الله الذي يرسل رياحا تثير سحبا فيبصطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسف ويجعله كسف فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به مي يشاء من عباده وإذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فأنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها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 فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولئن جاءتم بأية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبخ الله على قلوب الذين لا يعلمون